فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أُنْقِلْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جزاء بِمَا كَانُوا يكسبون.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 ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان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 سَنؤذِبُهُم الرَّتَينثُم يُرَدّونَ إلَ عَذاابٍ عظِيم وَآخَرونَ أَْدَرَفوا بِذلُوا بِهِمْ خَلَقُ عملَلَ صَالِحًا وَآخََ سَجِّ أَ عَسَ اللهَّهُ أَن يتُوبَ عَلَم إِ الللههَ غَفُور الرَّحيم. خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عن عِبَادَهُ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 والله عليم حكيم والذين يتخذون مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 فَمَن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنيَانَهُ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم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 وعدا عليه حقا في الدورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السامرون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 فَلََّ تَبَيَّّنَ لَهُ أنهُ عَدُول إِلههِ دَبَرووع مِنْ إِ إبَرهِيمَ نَ أَووَّهُ حَنِيم وَمَا كانَانَ اللههُ ن يغِلَّ قَوْمًَا فَعْدَذ هَدهُم حتىَ يُبَّنَ لَهُم م يَتَّقُون إَِّ اللهَّه بكُلِّ شَيئ عَليِيم.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 وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رؤوف رحيم وَوعلَ الثَّرَافَةِ الذي رَ خُلِّفُ حَ إِذَا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْ الأأَرُْ مِمَا رَحوبَة وَضاقَتْ عَلَهٍ أَافُسُغُمْ وَضاقَتْ عَلَيْهِ أَنفُسُهُم وَظَنُّ أَلَّا أن مَلْجَامِنَ اللهَّ إِلَّا إِلَيْه وَظَنُّوا أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ تَمَّتْ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَوَّابٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ولا نخلصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلى ولا ينالون من عدو نيلى الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين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 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهِمْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ لا أَوْ مَرَّتَيْنِ فَلَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ ۖ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ تَنصَرِفُوا ۚ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ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 أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ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 كَذَلِكَ زُجِّنَ للِمُسْرِفينَ مَا كانَوا يَعْنلُون وَلقدََ أَهْكنَقُرونَ مِ قَبللِكُمْ لََّا ظَلَمُ وَجأَتْهُ رُسلُهُم وَج أَْم رُسُلُهُم بالِالبَناتِ وَمَا كانَون يُؤْمنِنوا كَذَلِكَ نَجز القَوْم الْ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 إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان ظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين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 إِلَيْنَا نُرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ فَخْتَلَقَ بِهِ نَماَااتُ الْ الأرض مِمَّ يَأْكُل إسُو أَنعَامُ حتىَ إذَا أَخَذَةِ الأرربُّ زُقْرُ فَه حتىَ إذَا أَخَذَةِ الأربُّ زُكْرُ فَهَا وَزََّنَةُ وَظََّ أأَغْلُهَا وَظََّ أَهْلُغَا أنهُم قادِرونَ عَيْهَا أَتَ أَمْرُناَا